سبحانك هذا بهتان عظيم فبين جل وعلا في الأول أنه لا يليق بالمؤمن أن يقبله وفي التالي يعني في الآية الثانية أنه لا يليق بالمؤمن أن ينقله ففي قوله جل وعلا لو لئذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فجعل كل أحد من المسلمين كأنه نفسك كما أنك لا تظن بنفسك إلا الخير فلا ينبغي أن تظن بإخوانك المسلمين إلا الخير هذا معنى قول الله جل وعلا لولا إذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنبسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ثم بيّن جل وعلا أنه حتى في حال أنك تغلب وتكون في مجلس عام فينقل لك قدح في عرض أخيك لا ينبغي أن تنقله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 وهذا كله من نزغات الشيطان وكونه, وكونه يجري ابن آدم مجرى, مجرى الدم وقد ذكر الإمة الأخيار في هذا فصولا عدة في تنهى المؤمن أن يصنع هذا كما في أخبار الشافعي رحمه الله وأشعاره